ايها المستمعون الكرام من هنا من هذا الرحاب الطاهر من مسجد بني امي الكبير ما زلنا ننقل لحضراتكم تفاصيل الاحتفال الديني الذي يحييه كبار المقرئين في مصر الشقيقة ايها المستمعون الكرام الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من ايات الله البينات ما تيسر من سورة مريم من از رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لدى to In die Riftul یعرف نی و یعرف منا لیعقوب زكريا اوزن من بغلام, بغلام اسم وجود لم نجعل لك من قبل سميا لا رب dan ben... al Islam <laughs> في الكتاب بمر ولم يمسسني بشر ولم أكو بغي قال كذلك قال رب كِوٌ <سؤال> <تصفيق> عَلَيْه يَهْدُونَ جَعَلَ لِلنَّاسِ ورحمة وَكَانَ أَمْرًا مَقُضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَثَتْ وَالْجَنَّةَ وَالنِّعْمَةَ وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِرْرَحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ اكلم الْيَوْمَ إِنْسِيًا فَنَادَ ذَا مَن تَحْتَذَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلْ رَبُكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَبُزًّا قُلِ الشَّرَّ بِوَقْرٍ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ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 یا اختذارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغیا فأشار یجعلني جبارا شقيا إذا قضى تقیم بسم الله الرحمن الرحیم وَاِذَا اِذَا اِذَا اِذَا اِذَا اِذَا اِذَا ودت سؤیلت بی ذنب قتل و ایذا صحاف نشیت وَإِذِ السَّمَاءُ عُقِّشَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ سُعِمَتْ نَسَم ما ا فلا ض ر الجوار ل ا in <laughs> na لا أقسم بالخنس الجوار خنس والليل فَسَأَنْفَسَ إِنَّمَا جُلَّ قَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ I'm you o uh -huh.